121. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصار إلى الله 122. قال الحواريون نحن أنصار الله 129. من بني إسرائيل وكفر الطائفه فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين